وَيْلٌ لِّلْمُفْسِدِينَ الَّذِينَ إِذَا تَسَاءَلُوا عَن مَّنَافِعٍ يَسْتَخِفُّونَ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزَانَهُمْ يُخَفِّفُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي الجين وما أدراك ما في الجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تكل على آياتنا قال أذا الأولين كلا بل ثم إنهم لطال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي العلمين وما أدراك ما عليون كتاب يشهده المقربون إن الأبرار في نعيم على الأرائش ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسغون من رحيق مخدوم ختامه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 وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضامنون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الآائت ينظرون هل ثوب